وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل ما أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهد للناس تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب ننزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وَمَا ظلم ممن افترى على الله كذبا وقال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ فِي في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا مُنَافِرِينَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خُلِقَ لَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ